يا من يرى مثل بعض جناحها في ظلمة الليل البهيل اليلية ويرى من أخاقها في نحرها والمخ في تلك العظام يا من يرى, يرى بطل الغوض جناحها, جناحها الليل في يا ظلمة الزيل الوكيب